لِيَذْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَسَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا من رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسق الربق لمن يشاء ويقدر إن ففي ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتذ القرب حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولى চুমু মুসলি হচৈত মিদল وَمَا آتَيْتُمْ زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم تَعْلَمُ مِنْ ذَلِكُم مِّن شَيْء ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ليذيقهم. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون